ومن شدتهم شدة ما شدة حالهم أي ضيق ذات يدهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيقا رفيقا بهم لما كان ما كان يوم واحد ومات السبعون حمل الأنصار موتاهم إلى المدينة حتى يتمكن العبيد والغلمان من دفنهم لأن القوم كانوا قد أثخنوا بالجراح لا يستطيعون مع ما هم فيه من الحزن أن يواروا موتاهم فنادأهم منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء يدفنون حيث يموتون والموت سبعون وهذا يشق عليهم أن يحفر قبور فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأذن أن يدفن الرجل والرجلان أن يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد فلما قالوا يا رسول الله من نقدم قال قدموا أكثرهم قرآنا فهذا الإذن شفقة بهم لأنه إذا قلنا إن القبر الواحد يكون فيه اثنان أو ثلاثة أو أكثر وقل فمعنى ذلك أنهم لا يحتاجون إلى سبعين قبر لأنهم يومئذ لم يكن لهم خدم معهم في المعارك فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وكان يواسيهم عليه الصلاة والسلام ومن حبه لهم يوم العيد يخرج من طريق ويعود من طريق حتى تعم بركته وصل الله عليه وسلم أهل الطريقين، ولا يفخر أحد بأن رسول الله عليه السلام مر من عنده ولم يمر من عند من عند جاره، فكان عليه السلام يؤلف بينهم، وهم رضوان الله عليهم أظهروا من المحبة والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلده التاريخ إلى يومنا هذا، وقد قيل لين عرف التاريخ أوسًا وخزرج، فلله أوس قادمون وخزرجوا، ومع هذا. فإن العاقل اللبيب يعلم أن الناس لهم شيء جبل عليه لا يحسن أن ينزعه منهم تعود عائشة من فرح للأنصار فيقول صلى الله عليه وسلم هل كان معكم من له فإن الأنصار يعجبهم الله هل كان معكم من له فإن الأنصار يعجبهم الله ثم يبين لها ماذا تقول يخبر أي بعض كلمات لو رددوها في فرحهم لكان حسنا كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام أن يأتي الإنسان لطبائع الناس فينتزعها دون تهذيب أو أن يصادم الناس في أعرافهم أو أن يصادم الناس في أفراحهم أو أن نجعل من الأفراح طريقا للمواعظ والبكاء والنحيب هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء لكن الدين كم من قبل أن نأتي اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي وفي مدينته صلى الله عليه وسلم كان الإسلام الحق من أراد أن يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته فلينظر حال المجتمع المدني وحال الأنصار خاصة والمهاجرين يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم رضوان الله تعالى عليهم أولئك, هو أولئك هم الرعيل الأمثل والجيل الأكمل وهم الذين عنهم يؤخذ الدين كما بينا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهؤلاء هم أهل الإسلام حقا والحياة يومئذ هي الحياة